بسم الله الرحمن الرحيم المديرية العامة لمكافحة المخدرات مهمتها الأساسية هي تحقيق الأمن من خلال الحماية الوطنية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها والإطاحة بالرؤوس المدبرة لخلايا وشبكات المخدرات وقد تحقق خلال الفترة الماضية الكثير من الضربات الاستباقية الأمنية الحازمة لخلايا وشبكات المخدرات في الداخل والخارج والقيام بالجهود التوعوية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق مظلة البرنامج الوطني نبراس وانطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يحفظه الله المستمدة من رؤية خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله التي تؤكد على ضرورة تحور كل الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية فقد قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ببذل الجهود لتحقيق التطوير التقني المستمر والسعي إلى القمة نحو الإنجاز ورسالتها نسير بهم نحمل حلما ونرتقي بأمل لنحقق رؤية وطن وحلم مواطن بإرادة تقهر المستحيل وعزم يطوي الصعاب نمضي في عالم يتسارع فيه الزمن وتختلف فيه التطلعات متخذين من الأصالة منهجا ومن التميز أساسا لنصل إلى عالم تتمازج فيه روعة التحدي ورغبة النجاح ولتحقيق التميز التقني في أعمال مكافحة المخدرات قامت المديرية بتطوير القدرات المعلوماتية وتحسين جودة عمليات التحليل والتحريات الإلكترونية للوصول إلى إمكانات متقدمة تساهم في رصد شبكات وخلايا المخدرات استباقيا بما يحقق حفظ الأمن لبلادنا وفقا لرؤية تقنية تركز على التحول في الخدمات وتعزيز القدرات الأمنية وتقليل التكاليف وتسعى المديرية في هذا الصدد لتحقيق عدد من الأهداف المهمة للتحول التقني وتتمثل في تحسين جودة حركة المعاملات في الفروع إتاحة خدمات إلكترونية متميزة وآمنة لمنسوبي القطاع تحسين جودة خدمات تقنية المعلومات إدارة المخاطر وتعزيز الأمن المعلوماتي واستمرارية الأعمال تنمية الموارد والقدرات البشرية تحسين جودة دعم اتخاذ القرار وتحليل المعلومات وتقوم المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتطوير التقني المستمر لمواجهة التحديات التي تزداد صعوباتها في ظل اتجاه المروجين والمهربين إلى استخدام التقنية في الكثير من خططهم ووفقا للتوجهات الاستراتيجية التقنية لمركز المعلومات الوطني لذلك العصر الجديد للمديريه هو الاعتماد على التقنية الحديثة في كافة تخصصات العمل لما تحققه من أهداف تتمثل في السرعة، الدقة، تقليل التكلفة ومن أجل ذلك فقد حرصت المديريه على وضع الاستراتيجية التقنية المناسبة والسير قدماً نحو تحقيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومركز المعلومات الوطني وتركز هذه الاستراتيجية على الخدمات وإجراءات العمل والتقنية حيث تحقق للمديرية العامة لمكافحة المخدرات عدد من المخرجات المهمة تتمثل في وجود منصات تقنية للمستقبل تساهم في المساندة الفاعلة للعمليات الميدانية بالإضافة للتحول السريع للإجراءات الإلكترونية بدلاً من الورقية وربط ودمج الأنظمة وقواعد المعلومات وبناء قواعد بيانات متينة وقد تم ولله الحمد بعد التنسيق مع الجهات المختصة ومركز المعلومات الوطني اعتماد عدد من مشاريع تطوير البنية التحتية التقنية والتطبيقات الإلكترونية المتخصصة في طبيعة عمل القطاع والمديرية تسعى بشكل دؤوب لتحقيق أعلى درجات التحول للتعاملات الإلكترونية وإزالة العقبات التي قد تصاحب هذا التحول عن طريق التوعية والتدريب ونشر ثقافة التقنية وتشجيع وتبني القيادات ذات التوجه التقني ومن أهم الأنظمة المعلوماتية المطبقة نظام مدار والذي يهدف لتأسيس قاعدة بيانات مركزية تختص برصد وتسجيل معلومات ما قبل الضبط ونتائج التحريات الميدانية عليها وكذلك تسجيل القضايا والقيام بإدارة إجراءات القضايا والموقوفين ويهدف النظام في مرحلة ما قبل الضبط إلى تسجيل المعلومات من مصادرها وإحالتها ومتابعتها إلكترونيا تسجيل نتائج التحريات الميدانية على المعلومات المحالة ورصد معلومات المشبوهين في كل منطقة حيث حقق هذا النظام الربط المعلوماتي المباشر فيما بين عمليات المديرية وعمليات المناطق من خلال قاعدة بيانات معلوماتية للبحث والتحري الإلكتروني يتم تبادل وتمرير المعلومات من خلالها إلكترونيا مما حقق السرعة والدقة في المعلومات الممررة من الجهات المختصة بالتعاون الدولي والقيادة والتوجيه والمعلومات والتحريات حيث يتم بشكل دوري تحديث قاعدة البيانات وتسجيل نتائج التحريات التي تتم عليها والاستفادة من هذه القاعدة عند إعداد الخطط العملياتية وتنفيذ القضايا التي تحتاج لتوفير المعلومات المباشرة للفرق الميدانية وفي مرحلة ما بعد الضبط يقوم النظام بمعالجة الإجراءات التالية استلام القضايا من الضباط المناوبين إدارة الموقفين إدارة المضبوطات المركبات المضبوطة الأمانات، إدارة القضايا، الأحكام والتنفيذ وفيما يلي استعراض موجز لأجزاء ومكونات النظام استلام القضايا من الضابط المناوب ويشمل إجراءات تسجيل القضية ومحضر العد والوزن والتحريز بالإضافة لسماع الأقوال وتسجيل المضبوطات والأمانات ومن ثم إشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام إدارة ومتابعة القضايا والموقفين ويشمل إجراءات استلام وتسليم وتحويل القضايا وحفظ الأوراق والأرشفة وتكميل السجناء وتمديد التوقيف والإحالة لهيئة التحقيق أو للسجن العام بالإضافة لأمر الإفراج والكفالة المركبات المضبوطة ويشمل إجراءات عرض واستلام وتسليم ومصادرة المركبات إدارة حركة أمانات الموقفين ويشمل إجراءات عرض وتقارير الأمانات العينية والمالية والاستلام والتسليم لها إدارة حركة الأحكام والتنفيذ ويشمل إجراءات عرض الأحكام وتسجيلها والتحويل للجنة العفو وتسجيل نتائج العفو إدارة المضبوطات. ويشمل إجراءات عرض الأحراز الموجودة بالمستودع وعرض المضبوطات العينية والمالية واستلام الأحراز في المستودع بالإضافة لإرسال العينات وإدخال نتائجها واستلام الكميات ورد المضبوطات ومصادرتها سواء العينية أو المالية وفيما يتعلق بنظام وثائق الذي يتعلق بإدارة حركة المعاملات وتتبعها وأرشفتها إلكترونياً حيث يهدف النظام إلى إدارة إجراءات العمل وقياس إنتاجية الوحدات الإدارية والموظفين التوفير في استخدام الأوراق وتقليل وقت وتكلفة التخزين والاسترجاع تحسين فعاليات أمن الوثائق وسريتها سهولة البحث واسترجاع الوثائق وفي مجال الشؤون الإدارية والموارد البشرية والمالية، فهناك نظام مساند حيث يقدم المساندة الإدارية والمالية لأعمال القطاع الرسمية الميدانية، من خلال أنظمة تخطيط للمواد الرئيسية ERP. ويهدف هذا النظام إلى تقليل الاعتماد على الكوادر البشرية في الأعمال الإدارية المساندة، وتقليل استخدام الورق وكذلك تتيح لكافة المنسوبين الاطلاع على بياناتهم الشخصية وعمل الإجراءات الإدارية من أي مكان بسهولة ويسر ويغطي نظام الجهات التالية إجراءات الشؤون الإدارية وتتمثل فيه المستودعات مراقبة المخزون الأسلحة السيارات المصادرة شؤون الموظفين الوثائق والمحفوظات، إجراءات التخطيط والتطوير وتتمثل في الإحصاء، التدريب والابتعاث، الترشيح الآلي للدورات، الملاك والشواغر، إجراءات الشؤون الفنية وتتمثل في المشاريع، الصيانة، الهواتف، إجراءات المتابعة وتتمثل في التكميل الآلي، الاستئذانات الخروج من المواقع. إجراءات شؤون العسكريين وتشمل شؤون الأفراد، شؤون الضباط، التأدية والرواتب، الاستلامات، خدمات العسكريين، وتنفيذاً للتوجيهات الكريمه القاضية بالاهتمام بالوثائق القديمة وإنشاء مراكز للوثائق والمحفوظات، فقد أولت المديريه جانب الأرشيفه الالكترونيه اهتماما كبيرا. حيث تم إنشاء مستودعات أرشفة القضايا القديمة وقد كانت البداية من أرشيف القضايا والموقفين المركزي فقد تم تكليف فرق متخصصة بالأرشفة الإلكترونية تم تدريبها وتجهيزها بالتقنية اللازمة وتمكنت من أرشفة عدد أكثر من 600 ألف ملف قضية في فترة وجيزة بالإضافة للأعداد المعرشفة من كافة المناطق والفروع عبر الشبكة والتي بدأت بالأرشفة على ملف مركزي إلكتروني موحد للقضية وفيما يتعلق بأرشفة الملفات الإدارية فهناك نظام أرشفة خاص بالوثائق يعمل في مركز الوثائق والمحفوظات وتهدف المديرية من خلال الأرشفة الإلكترونية إلى حفظ الوثائق وتسهيل وتسريع إجراءات استرجاعها والبحث فيها وكذلك إلى تنمية قاعدة المعلومات، وتعزيز إمكانات القطاع في مجال البحث والتحري الإلكتروني، وربط المعلومات مع بعضها البعض. وفي مجال قياس ومراقبة الأداء، تم تأسيس مركز ونظام قائد بالتخطيط والتطوير، وهو عبارة عن نظام لدعم اتخاذ القرار، باستخدام حلول ذكاء الأعمال Business Intelligent لتأسيس منظومة رصد إلكترونية يقدم لوحات قيادية تختص بقياس الأداء وتوفير مؤشرات قياس KPL خاصة بمكافحة المخدرات ويعمل لدى قيادات المديرية العليا وقد تم تأسيس مركز متخصص لدعم اتخاذ القرار في مقر التخطيط والتطوير وفي مجال تحليل المعلومات وربطها هناك نظام روابط وهو عبارة عن منظومة متقدمة لتحليل وربط علاقات شبكات وخلايا تهريب وترويج المخدرات وتقديم نتائج تحريات إلكترونية متقدمة تعتمد على كشف الروابط والعلاقات ويعتمد هذا النظام على أحدث تقنيات ذكاء أعمال وتعدين للبيانات Data Mining في العالم ويقدم خدمات الربط والتصنيف والتحريات الإلكترونية داخل الأرشيف الإلكتروني للمشبوهين وقواعد البيانات المتوفرة وفي مجال تقنيات الفحص الرقمي ومكافحة الجرائم المعلوماتية فقد تم تشغيل مركز أبحاث وتقنيات الفحص الرقمي مصدر وهو عبارة عن مركز تقني متقدم يساهم في تحليل المضبوطات الرقمية بكافة أشكالها وتفريغ محتوياتها والاستفادة مما ورد فيها من معلومات والربط فيما بينها وتأسيس قاعدة معلوماتية هامة للأدلة الرقمية والمعلوماتية بحيث تحقق لعمليات مكافحة المخدرات مصدر معلومات مهم وذلك باستخدام أحدث تقنيات ومنهجيات الأدلة الرقمية وقد تم تدريب العاملين في هذا المركز في أحدث المراكز العالمية وتأهيلهم في هذا المجال إيماناً من المديرية بأهمية القدرات البشرية التقنية في مثل هذه المجالات ويوفر النظام إمكانات فحص واستخراج للقرائن الرقمية من المضبوطات التقنية في القضايا الهمة مثل الجوالات بالإضافة إلى استخراج المعلومات الإلكترونية وكتابة التقارير التي تخدم أعمال التحريات الميدانية وقد تم ربط المديرية وفروعها الرئيسية بنظام تواصل للاتصال بالصوت والصورة والاجتماع عن بعد ويهدف النظام لتحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون الأمني المباشر بين المديرية وفروعها وكذلك الربط فيما بين القيادة والتحكم في المديرية والمناطق ويقدم العديد من الخدمات التي تتمثل في الاجتماعات بين القيادات في المديرية والمناطق والتوعية الوقائية المتنقلة بالإضافة للبث الحي لأي مكان وما سبق من تقنيات تطلب توفيرها مستوى متميزاً من البنى التحتية وأمن المعلومات والمساندة الفنية يتم تقديمها من خلال نخبة من المتخصصين في الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإداراتها الرئيسية حيث تقدم إدارة الصيانة والدعم الفني خدمات المساندة الفنية على مدار الساعة وتقوم باستقبال البلاغات الفنية للأعطال وطلبات المساندة عبر مركز متخصص للدعم الفني ويتم تحليلها ومعالجتها عن بعد أو تحويلها للجهات المختصة حيث يصل متوسط عدد البلاغات خلال العام ما يزيد عن 1500 بلاغ وتقوم إدارة أمن المعلومات بتوفير خط الدفاع الأول عن المديرية والتصدي للهجمات الإلكترونية وتأمين البيانات والحرص على سلامتها من خلال المراقبة المستمرة وفق أحدث تقنيات أمن المعلومات وتقوم بدورها من خلال مركز رقيب لعمليات أمن المعلومات مركز رقيب هو عبارة عن مركز لعمليات أمن المعلومات ويعمل فيه طاقم وطني تم تدريبه على استخدام تقنيات التحليل الأمني التقني والعمل وفق مفهوم مراكز عمليات أمن المعلومات من خلال مراقبة نتائج التقنيات المتقدمة للحماية من الهجمات السيبريانية المتقدمة ومراقبة المخاطر المعلوماتية المحتملة ورصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها أما إدارة الشبكات فتقوم بتشغيل الشبكة المحلية والموسعة للقطاع حيث تدير ما يزيد على 100 موقع من خلال مركز عمليات إدارة وقيادة شبكة المتخصص وتقوم من خلال نخبة من المختصين في الشبكات بمراقبة أداء الشبكة ومركز البيانات وضمان استمرارية العمل بدون توقف طوال العام ليلاً ونهاراً وذلك من أجل المحافظة على استمرارية عمل مركز البيانات الرئيسي والمركز التبادلي ولقياس الجهود بلغة الأرقام فيما يلي الأرقام استعراض موجز لأنظمة المعلومات القائمة وحجم العمل عليها خلال العام الماضي وختاما الإدارة العامة لتقنية المعلومات تلتزم بالعمل وفق استراتيجية تقنية المعلومات المعتمدة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للتسريع من التحول التقني وتطبيق أحدث التقنيات وفق معايير الجودة العالمية بما يتوافق مع التوجيهات الكريمه من مقام وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني